من أي عصر من أي عصر أنت يا شبل الهدى أين اغتذيت عقيدة وجهادة من أهل بدر أنت أم من خيبر أرأيت خالد يشهد الآزاز وبأي قلب يا فتا خضت الردا أم هل حملت بصدرك التوباد فأجابني بعقيدة وبنورها تغدو القلوب جمادا وبنورها تغدو القلوب جمادا من أي أنت يا شبل البدا أين اغتذيت عقيدة وجهادا جليل انت ام من خيبر رايت خالد يشهد الاسى بيني وبين الخلد واخزى شويكتك تجل الهموم وتنزع اللحظ Al-Nasr tāji wa shahadat mowlidhi wa nafs tāshaku thālik al-Miladā Baini wa bainal khuldi wa صوتاتي <نصر> والشهاده مولدي والنفس تعشق ذلك المياد والنفس تعشق ذلك المياد من اي اصل سنتياشبل أحذيت عقيدة وجهادة من أهل بدر أنت أمن خيبر أرأيت خالدة يشهد الآساد رهج المعارك في اللقاء عبيرنا يا من لدنيا أخلدوا إخلادا قلبي تولع بالجنان وقد سمت روحي في دل الدين واستشهادا روحي في دل الدين